غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى آمين. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فَجَعَلَهُ غُسًى أَنْ أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ الله إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى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 صحف إبراهيم وموسى الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك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 لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومقامنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا جواد يا كريم اللهم أهل علينا هلال رمضان بالإيمان اللهم أهل علينا هلال رمضان بالإيمان اللهم وفقنا فيه للصيام والقيام وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وتتوب علينا وترحمنا واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بدعاء الخير عم الجميع بالرحمه والرضوان عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا واياهم باللطف والاحسان واجعل عاقبه أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من, من النيران برحمتك يا رحيم يا رحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين